قُلْ لَعَنَ الشَّيْطَانُ غَادِلِينَ Siamo che Oh! No! <laughs> Ah! Uh -huh. I don't see them. What? dat ons niet aan.